قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَنَا مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون